ر ب ن ك ش ف عنا العذاب إ ن ا مؤمنون انا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إ ن ا كاشف العذاب قليلا إ ن ك م عائدون يوم نبطش ا ل ب ط ش ة الكبرى إ ن ا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم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 وإذت بربي ب ر ك م أن ت ر ج م و ن و إ ن لم م ت ؤ ن و ا ل ف ع ت ز ل و ن ف د ع ا ب ه أن ه ؤ ل ا ء ق و م مجرمون فأسر ب الاسلاميه ت ب ع و ن واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا انهم جند مقرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم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 م ن العذاب المهين من فرعون إ ن ه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين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 فاتوا بابائنا إ ن كنتم صادقين أ ه م خير أ م قوم تبعوا والذين من قبلهم أ ه ل ك ن ا ه م إ ن ه م كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إ ل ا بالحق ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون إ ن يوم الفصل ميقاتهم أ ج م ع ي ن ي و م لا يغني م و ل ا ع ن م و ل ا ش ي ئ ا و ل ا هم ي ن ص ر و ن إ ل ا م ن رحم ا ل ل ه إنه هو ا ل ع ز ز ي ا ل ر شجرة ح ي م إن ا ل م ي ه ك ا ل م ه ل ي و ل و ف ه النابلسي ب ط و للعلوم الاسلاميه خذوه فاعتلوه إ ل ى سواء الجحيم ثم صبوا فوق ر أ س ه من عذاب الحميم ذق إ ن ك أ ن ت العزيز الكريم إن كنت هذا ما كن موسوعه ا ل ْ م ُ ت َّ ق ِ ي ن َ فِي م َ ق َ ا م ٍ أ َ م ِ ي ن جَنَّاتٍ ٍ فِي جنات وَعُيُونٍ يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور ع ي ن يدعون فيها بكل ف ا ك ه ة آ م ن ي ن لا يذوقون فيها الموت إ ل ا ا ل م و ت ة ا ل أ و ل ى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون